وَلَا دَابَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَنْ أَفِيضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوه لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون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 ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيفا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين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 حتى إذا أقَلَّت سحاباً فَقَالَ سقناه لبلدٍ ميت فَأَنزلنا به الماء فَأَخرجنا به من كل الثمرات كَذَلِكَ نُخرج الموتى لَعَلَّكُم تَذكّرُونَ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 أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليُنظِركم ليُنظِركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بأياتنا إنهم كانوا قوما نعيمين